سَيُصْلِحُ لَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 فإن عثر على أنهما استحقا اثما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما ومعتدينا انا اذا لمن الظالمين